السلام عليكم الله الحمد لله رب والسلام علیکم آل جمع بين اللہ وبرکاتہ قال هذا اعتقاد ما هو الاعتقاد الاعتقاد ما أخذه من العقد هو الجزم هذا هو المرد بيه كان في اللغة المرد بيه الربط العقد والربط لكن هنا يرد بيه ماذا الجزم الجزم القلبي هو جزم القلب على أمر من الأمور في وقال وهذا الاعتقاد لا يسمى اعتقاداً إلا إذا كان له أثر على معتقدي يعني تعتقد ويؤثر فيك هذا الاعتقاد هذا هو وصول الاعتقاد على الحقيقة فيقول هذا الاعتقاد هذه, هذه الأمور هي التي تجزئ بها من يريد ذكرها الآن وهي الفرق الناجي فهذا اعتقال الفقة الناجية الناجية من عذاب الله تعالى ومن الفتن المنصورة منصورة على أعدادها بإذن الله عز وجل طال العامد ومقصر لماذا؟ لأنهم أهل حق. والحق أقدم والحق غالب والله غاجب على أمره ولكن أكثر الناس يقول الله تعالى من نضذف بالحق على الباطل فيدمره مفيداه وزاه هكذا أم لا الحق منصور والباطل مغلظ الحق قد يضعف بضعف أصحابه فترة من الفترات لكنهم لا يموتون ولا يموت فهو الغالب هكذا أم قال فهذا اعتقال الفرقة الناجية المنصورة يقول الله تعالى وإن له الغالبون المنصورة إلى قيام الساعة يدل على أنه أراد النجاة والنصرى الدنيوية لأنه قال إلى قيام الساعة بينما الألفاظ النبوية ظاهرها أنها عم ذلك وعلى والصواب لا شك فالنجاة لهم في الدنيا والآخرة والنصر لهم في الدنيا كذلك وماذا وفي الآخر إلى قيام الساعة يعني إلى أن تقوم القيامة وهو كذا وكذا سيذكرها اتباعا هل معكم إضافة هنا أهل السنة والجماعة يريد إضافة أم, أم لا اختلط فيها المخطوطة منهم من ذكرها ومنهم لا لیکن وہ مذکور في نص انظروا يا خانفنا لیم آخرة العقیدہ ماذا قال؟ افتحوا آخرات هنا اختلات المخطوطت و بعدم ذکریات لم يذكر هنا لفظ اہل السمہ لیکن انظروا انہاں في باب القدر اقلنو في باب القدر انظروا انہاں انظروا ما لا يقول صحاتی کم؟ انہاں على چلا فهذا هو المراد. ما هو المراد المراد هو أن الفرق الناجي الطائف المنصورة هم أهل السنة والجماعة إجماعا أوصاف لا تنفك عن بعضها البعض فلازم أهل السنة والجماعة أن يكونوا من أهل النجاة ولا شك أنهم هم المنصورون وهم جند الله تعالى الغالب أوصاف لا تنفك فلا يتصور أن غير أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة ولا يتصور أن النجاة تكون بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذه كلها مترادفات في وصف ماذا يا أخوان الله في وصف ماذا معينين واحد فأهل السنة والجماعة منصورون لأنه أهل الحق حالا أو معالا وهم كذلك ماذا الناجون بإذن الله تعالى لأنهم أصابوا الحق وليل استفاض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الحديث يقرواه معاوية رضي الله تعالى عنه وجاء غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا لا تزال طائفة ممتي ظاهرين على الحق أكلم لا, لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك بألفاظ شدة ذكر شغل الله رحمه الله تعالى ثائيا موضع أن هذا الحديث مستفيد من قبيل المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهروا عنه عليه الصلاة والسلام وفي الصحاح يقول هكذا جاء في الصحاح يعني يريد المسانيد الذي اجتملت عن الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعم من قولك الصحيحين وفهم جاء في وصفهم أنهم الطائف من ومن أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهم على ما كانوا عليه اليوم أنا وأصحاب يعني من أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدي أصحابه رضي الله تعالى عنه فائدة ومن ادعى غير ذلك فقد خالف الأصول التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة ووقع في بدعة بلا شك ولا غير ومن ادعى أن النجاة ومن نصر بغير أهل السنة أو ادعى أن أهل السنة ليس هم المنصورون المقصودون بهذه الأحاديث فقد خالف أصلا عظيما من عصور أهل السنة والجماعة ولا شك أنه معدود من جملة أهل بدا لا ينبغي أن يختلف إذا من وهنا يقول في المآخر الشيخ مبازو رحمه الله تعالى عند أن رد على ذلك المؤلف الذي كتب ذلك الكتاب يشكك في بعض الروايات لهذا الصدد ثم كان خلاصة أمريه أن قال قد, قد يكون في غير, أهل السنة في غير أهل السنة والجماعة من الفرقة الناجية وقد يكون من أهل السنة والجماعة ليس من الفرقة الناجية من من حتى وصل به هذا من هو؟ هذا من لا, لا رحمك الله سلم احسن سلمان. احسن اهل الوهابيين الله هذه ناشئه مستحدثه جديده لا يعتمد على الاصيل السلفي ولا ولا لهم في كلامهم وليس لهم في كلام هذا فهم يا اهل الوهابيه ما عندنا من مثل هذا الكلام لكن سبحان الله الحق ما زال قائم على الحق هكذا أم لا وجاء في أوصاف هذه الفرقة لناجي أوصاف كثيرة في ألفاظ السبب هي كذلك من قبل مترادفات جاء عن يام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال إن لم يكون أهل الحديث فلا أدري من هم من هو أهل الحديث؟ من أهل الحديث؟ أهل السنة لا. وجاء عن غيري أنه قال هم أهل الأثر من أهل الأثر؟ أهل السنة وجاء عن جماعة من طال هم الجماعة من هم الجماعة اهل الشبه ومن من, من, من, من قال هم من اخذوا باقوى من تبع من تبيعوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماولات اهل الشبه وجاء عن بعض انه قال هم اعظم السلف من هم اذا اهل الشبه لا. وجاء بعض قال هم من قال هم من رتبوا الصحابة على ما رتبهم أصحاب رسولها فقالوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ أهل السنة كذلك يعني أوصاف مختلفة كلها في معين واحد وهم أهل السنة والجمال فيقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول هذا اعتقاده يعني الآن أنا سأتبع عليكم و... و... وأذكر لكم اعتقاد ما يجزم به الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة فذكر لهذه الأوصاف على هذا الترتيب وعلى هذا الجمع هو قصد براد يريد أن يخبرك أن هذا الاعتقاد الذي سأذكره لك يكون به النجاح ويكون به النصرة وبه يوصف الرجل أنه من أهل السنة من عدن فمن لم يعتقد هذا الاعتقاد ليس من أهل السنة ومن خالف هذا الاعتقاد لم يكن من أهل النجاة وليس هو من الطائف المنصورة والعكس بالعكس هذا هو المغاني فهمتم الكلام الكلام ماضح أم لا فقال رحمه الله تعالى وهو يعني هذا الاعتقاد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشيره هذه أركان ماذا؟ أركان ماذا؟ الإيمان هل, هل يختلف فيها المسلمون اليوم؟ هل يختلف فيها المسلمون اليوم؟ الجواب؟ الجواب؟ تفصيل إذا أردت إذا أردت ألفاظها مجملة لا يختلفون لأنه لا يخالف في هذا إلا مرتد هل لك بمسلم يقول أنا لا أمي باليوم الآخر هل لك من رجل يقول أنا مسلم لكن لا أمي لا يكون هل لك بمسلم يقول أنا لا أمي بالقدر لا يكون لكنهم يختلفون في معانيها فيما يترتب عليها على هذه الألفاظ في تباصيلها وهذا في غاية هذه العقيدة التي بين أيديكم الآن هي تفصيل لأول جزء منها وهي قضية الإيمان بالله تعالى جلها أغلبها في معنى الإيمان بالله كيف تؤمن بالله تعالى وسترى أن هناك من يخالفك في معانيها كثير من من يدعي الإسلام نفهم يا في الله واضح أم لا, واضح أم لا؟ ولهذا, يا في الله؟ ولهذا يا أخواني في الله حقيقة الرسوخ في الدين تكون بمعرفة تفاصيل الشريعة على نحو صحيح أما العجمال يدسله كل أحد ما يعني هذا؟ في في بين ليس هو في اجمال مسائل الدين. التفاوت, في الإيمان. التفاوت في الاستقامة التفاوت في الصلاح ليس هو في المجملات من الدين. الناس کلو تؤمن باللہ والیوم الاخر و ملائک و الكتب و رسل و القدر خیر و ليس هذا هو جهة التفاوت الاختلاف التفضيل لا انت تؤمن باللہ والیوم الاخر و رسل الاخر و القدر خیر وهذا كذلك و كذلك وهذا كذلك, وهذا كذلك. فالتفاوض ليس بهذا التفاوض في تفاصيل الإيمان بالله وملايكته وكتبه ورسله وليم الآخر والقدر خيره وشره فهذا أعظم إدراكا لتفاصيل هذا الإيمان فهو أشرف من غيره فكلما كمل معرفة الشخص بتفاصيل هذا الإيمان كان أكمل وكلما نقصه كان ماذا؟ كان ماذا؟ أنقص. مثال مثال أفضل الناس الصلاة أفضل الناس في تأدية الصلاة هو أعلم الناس بتفاصيل وأحكام الصلاة. الصلاة هكذا أم لا كلكم تصلون كل, كل من في هذا المسجد يصلي لكنهم في تفاصيل أحكام الصلاة وخشوعها وفوائدها والنطمينان فيها والخشوع فيها يتفاوتون أو لا؟ يتفاوتون أو لا؟ يتفاوتون؟, يتفاوتون إذن التفاوت ليس في مجمنات الشريعة بل في ماذا؟ بل في ماذا؟ في تفاصيلها التفاوت في تفاصيل الشريعة ومن المراد بالطوئ الله جل وعلا هل يستوي الذين يعلمون والذين؟ لا يعلمون إنما يتبكر إذن المعلومية هي في هذه التفاصيل وهذا هو تعريف الفقه فقه الشريعة على الحقيقة ما هو تعريف الفقه الشريعة؟ هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية هذا تعريف الفقه في الإصطلاح العصولي تعرف تفاصيل الشريعة من فهم يقول الله ولهذا حقيقه جهل عظيم عندما يقود الرجل الاكبر يقول اخي الحمد اصلي واصوم وعبد الله الحميد هكذا هذا اجمال انت مثل قلت لا القصد انك تعلم اعظم من ذلك وهو تفاصيل هذه الصلاه والصيام والحج والزكاه والايمان هنا يتميز الناس هنا هو المراد ثم اورثنا الكتاب الذين اصفينا من عبادنا فمنهم ضال في نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله مضمار السباق تعريف المضمار مكان السباق مضمار السباق تفاصيل الشريعه اذا حتى في باب الاعتقاد الناس على نوعين منه كمان يعتقد في الله تعالى اعتقاد مجمل وهناك يعتقد في الله تعالى اعتقاد ماذا مفصلا ايهم ارسخ مفصل ان المفصل والمجمل مفصل ايهم اثبت المفصل والمجمل ايهم ارسخ المفصل والمجمل انمته الشبه انمته الشبه من يكون اكثرهم ثباتا المفصل او انفصل ومجمل انفصل لأن عنده زيادة علم بتفاصيل العقيدة هذا هو الكتاب الآن ابن تيميا رحمة الله تعالى يريد أن يفصل لك اعتقاد أهل السنة والجماعة بنحو بسيط جدا يفهم كل أهل أليس حديم بنا أن نهتم ألا ينبغي أن نهتم ينبغي ولا ينبغي ينبغي ولا ينبغي حديم بك لابد وهذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفصل الأحكام انظروا انظروا كلام الله عزيز القرآن يقول الله عزيز ماذا حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب كتاب كتاب أحكمت آياته وجملت ثم ثم ماذا ثم فصلت من ذو الحكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير انظروا كيف فصلت الأحكام فالله جل وعلا إنما امتدح التفصيل في الشريعة دلالة على كمالها لماذا أنت تذهب وتبحث خاصة الإجمال وتكتفي به وتظن السكى أنك من السابقين الأولين لا أخطأت الطريق ليس هم وهكذا يقول الله تعالى في وصف موسى والتوراة التي أعطاه فالله جل وعلا ماذا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا وتفصيلاً لكل شيء فاخذ هذا هنا المدح هنا الثناء من يعرف أحكام الشرعة على وجه التفصيل ولهذا يقال هذا أفطه من هذا لأنه أعلم بالتفاصيل من هذا هنا الرفع إذن يا الله هذا المجلس نحن نتعلم فيه تفصيل عقيدة أهل السنة والجماعة لكن بشكل سلس فاحرصوا على الحضور موبی میں فون آپ ایک جزاک لینڈ لینا السلام علیکم و الله اللہ